علم الطاقة كان من أهم المفاهيم اللي حكينا فيها ببرنامج بوصلة حياة لضرورة فهمه بشكل صحيح وعدم الاكتفاء بتعلمه كمنهاج إنما تطبيقه بالشكل الأمثل لأثره كبير بتغيير حياتنا وشفائنا على المستوى الروحي والنفسي والجسدي وفيكتار عم يسمعونا ولليوم بعضهم محتارين أو مشوا على بداية الطريق وعند أول تحدي وقفوا بدون دليل اليوم رح نكون معكم ونوضح مفهوم علم الطاقة بين الحقيقة والأكاذيب وبسرني يكون ضيفي لجراند ماستر تمام حسن يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك هلا فيك يأكيد أني سهلا هلا فيك بيترتوس أولا وبأمواج خليليك يا رب بدي أبدأ معك من نقطه اللي هي ببداية برنامجي كان في كتار عم يسألوني شو بدك بعلم الطاقة وشو هالعلم وما هيك تابعوني وفي تساؤلات كتير خطرت على بالهم هل هالعلم حقيقة؟ هل فعلا رح تتغير حياتنا؟ وكيف رح نعرف المعلومات الاصح ومن مين رح نتعلم؟ خلينا قبل ما نحكي عن علم الطاقة بين الحقيقة والأكاذيب نحكي عن هالعلم من وجهة نظر تمام حسن ومن بعد تجربتك بهالمجال هلأ بالنسبة لألي أرى علم الطاقة هو خطوة هو ما نوكل شيء يعني أنا فكرة تعلم المطاقة على مبدأ تعلم الرياضيات او تعلم اللغة الفرنسية كثير ضدها إذا أنت حاسس ان علم الطاقة مرحه وسطك لمرحلة تانية لفهم ما هي الارتقاء الروحي لفهم ما هي العودة لهذه الفطرة اللي جواتك الاتحاد بالمطلق فلا تتعلم أنه آخر شيء حيكون على للوقت وهذا الشيء اللي عم بيخلينا نشوف اليوم بطريقة معينة كثير من الناس تدعي المعرفة أو مع شهادات أو شو ما بدنا نسمي الموضوع سواء خلابية ولا معنى خلابية لا تتسم ولا بواحد بالمئة من أخلاقيات الإنسان العادي وليس الإنسان اللي مفروض يكون باحث على الطريق الروحي أو خلينا نسميه على طريق هذا العلم علم الطاقة شوفه كما بحب أعرفه دائما إنه هو الرابط الأساسي ما بين الفيزياء وما بين الموراء، ما بين العقل وما بين القلب، ما بين الدين وما بين العلم. يعني اليوم ما الأديان كلها أو أغلبها مو كلها إبراهيمية على الأقل بتقلك لك هيك هيك هيك. ما في شرح وافي. في أوامر في في مفهومي هذا هيك أسلوبه. علم الطاقة ببين لك ليش هيك. بيقول لك ليش في ركوع ليش في سجود ليش في صيام بيشرح لك صحيح. يعني بفلسفته الاساسيه لانه في جانب فلسفي الى ان يصبح علميا بطريقه معينه طبعا الى ان يصبح علميا مو بمقياس العلم بمقياس الشخص لحتى يوصل لفكره التماس واختبار هذا الشيء بيقوم بشرح كثير من الظواهر التي تعد دينية وتعد مبهمه بشكل او باخر فاكيد بعتبره المحور الاساسي للعلوم كما قال أحدهم احد اهم العلوم هي العلوم الاثيريه هذا مهم جدا نحن قدرنا نفهمه لانه بتصير ما عاد تفهم الأمور بشكل منفصل وبشكل مجزأ وصير تفهمها كواحد ككل لا. يعني ما عاد تحس في تعارض مع الطب ما عاد تحس في تعارض مع الفيزياء ما عاد تحس في تعارض مع شيء لا هو شبكه ماسكه هي العلوم كلياتها وجودها كلها مهم. كلها تم مهم. يعني كل العلوم ممكن يكون لها قطبية معينة. إلا علم الطاقة ممكن، مو ممكن هو أكيد متمم أو بداية لكل العلوم. يعني أنت قادر تفتله فجأة تحس حالك عم بتحب الفيزياء تدرس فيزياء مثلاً. أو قادر من الفيزياء توصل لهذا العلم. طبعاً لما أقول لما علم الطاقة بالعلم عم أقول العلم بطريقته الصح بتدريسه الصح بشكل الصح مو... للأسف الترهات اللي احنا عم نشوفها اليوم صحيح لان الامور اللي هي ما لها العلاقة بشيء اليوم انا بقلك اغلب الناس اللي هي عم تختص بهذا العلم كحدا مختص وكحدا يمكن من اقدمهم <تصفيق> اليوم بهالاخر خمس سنين اسوأ الناس خلينا نقول او الناس الفاشلة حتى هي اللي عم تختص هذا العلم الناس اللي هي ما عمدها شيء هلا يمكن لأنه هنم كانوا عم بيفكروا أنه نحن بدنا نقدم المعلومات اللي بنعرفها بس يا ترى نفسه اللي عم يقدم المعلوم يطبقها اختبرها على أرض الواقع تماما هون في اختلافات يعني هون في ما فيني نقول له حدا أنه أنت مختبر كل شيء يعني اليوم حتى أنت بتفوتي عند أي فقيه عملاق دينيا أو طبيب مختص بالجراحة العظمية أو العصبية أو أي كان ما خاتم كل مجاله ما حدا خاتم كل مجاله بس أنت على الأقل الشيء اللي عم تنصح فيه حاسس بمصداقيت ولذلك بحب صنف الناس أو الناس اللي بتقدم هذا العلم مو التلاميذ لا الناس اللي بتقدم هذا العلم لثلاثة لثلاثة أنواع اللي هن أول شيء المدرب هو الشخص اللي عنده منهجية بنقلة عنده معرفة قليلة فيها بس منهجية واضحة فآلية نقلة منطقية بتكون هذا ممكن يكون اسمه مدرب في معلم <تصفيق> اللي هو عنده معرفة بهالمنهجية وعنده معرفة بأغواره وبالمدارس الأخرى وهذا الشيء اللي أنا برأيي لازم يكون وصله أي إنسان حابب يدرب فكرة المدرب أنا ما عندي قنعة فيها وفي الإنسان الحكيم اللي هو فعلا فهم الربط بين هاي العلوم وصار يعرف من خلال اختباره يجاوب أو يعرف حال الإنسان اللي جاي يسأله يمكن قبل ما يكمل فكرته وهذا الشيء اللي أنا بطمح لأنه أي حدا حابب أنه يفوت بهذه العلوم يوصل له الحكمة مو لا حتى يدرب أو يعلم مو هي غاية العلم غايتك تعرف نفسك يعني صحيح. بالنهاية هو علم مثله مثل غيره ولكن علم لا يتم بالذات هذا العلم لا يتم دون أخلاقيات معينة ودون النظر إلى ما بعد هذا العلم أي إلى الطريق الروحي أو إلى الدرب الروحي بمعزل عن علم الطاقة كعلم مجرد ك كموجات وكثبثبات ممكن اليوم قياسه وتصويره ببعض صحيح. ال... ببعض ببعض يعني اليوم خرجنا بقى عن فكرة موجود وموجود هي صارت ترهات صار في آلات عم بدئس مو صحيح. مو بس ناس مستبصرة وما شابه صحيح التجربة خير برهان ودليل يعني واليوم يمكن المعلم هو من يخلق معلمين يعني ضروري كمان مهمته يكون عم يخلق ناس عم تقدر تمشي أو, أو وقفت على الطريق الصح وبلش الطريقه ويمكن طالما نحن عايشين بهيد الحياة لسه في شي لازم نتعلمه لهيك انت يمكن قلتني شوي انه بيكون فقيه لكن لسه ناقصه شي هلا ما همتو الاساس هي اول شي انه نفسه <تصفيق> ايه طبعا انا بعد ما انت قلت شي. يتصل إن مع نفسه, نفسه ويعرف نفسه تماما اذا عنده وقت <تصفيق> اذا قدر اذا طلع معلم واحد أو, أو, او عارف واحد تاني غيره بيكون كتير كافي لانه نحنا <تصفيق> مو بحاجة عشر تلاف معلم بسيطين و... وممكن ببساطة أنت م... تضحك عليه ونعفوا نحن بحاجة ممكن معلم واحد هذا <تصفيق> يعني واحد من أكبر المعلمين بالعالم ميكاو أوسوية اللي هو الأب الروحي ل... ل... للريكي الحديث أو لإعادة استنباط الريكي كان عنده عدد تلاميذ يقدر بالأربعة عشر أو الناس الوست عشر مثلا يعني ناس كثير عبر مسير <تصفيق> أنت اليوم كيف ما صار لك سنة أخذت الماستر والجراند ماستر بأسبوع وعلمت بثلاثة شهور 800 واحد صحيح. كيف يعني فهي الشيء الأساسي المهم أنه نحن نعتحلنا بشكل صادق لأنه بالنهاية حنموت هذا واقع أنت شو عامل شو, شو, <تصفيق> شو عادت حالك لهي شو حالك والله ما فيك تكذب عليه بشهادات على اساس معتمده <تصفيق> او او سواء معتمده او لا ما بهم لانه م. يعني الفكره الاخلاقيات هو علم ولكن نحن نحتاج الى اخلاقيات الى جانبه ما فيما بعد عندما تمتلئ سوف تفيض اما عدا ذلك أي خطوه تعليميه هي هي هي, هي منافقه لانه انت ما نقادر على حدا قبل ما يفيض بدك تفيض كنوع طبيعي من الفيضان سطل ببساطة عبا ما يخلينا نقول بشكل بسيط رح يطوف على الأرض ورح يطلع زرع أما فاقد الشيء لا يعطي بهذا الموضوع صحيح أنت ما نقدر ببساطة تعلم الناس ما تعصب وأنت للآن مليء بالشهوات وبالغضب ما فيك واضح يعني تماما. يعني على مبدأ أقول لي من تعاشر أقول لك من أنت أو تكلم لأراك ورجيني شو أنجزت شو عملت أنت على المستوى الشخصي اليوم نشوف شخص واقع بمشكلة بيروح بياخد نصيحة من شخص اصلا مليان مشاكل يعني أنا قبل ما روح أسألك عن شيء شوف هل أنت ناجح بهذا المجال تماما ما تحكيني أبدا حتى إذا بدك بس بوساطة أنا حشوف أنا حقدر قيم وهذا كمان زنب الأشخاص مو زنب الدجل والكذابين لا زنب الأشخاص أنت ما بتقيم قبل لوين رايح يعني أنت أمانة من الله ما بتبين يعني ما بتحترم فكرة أنه أنت حالة خاصة ولازم على أساسة تبينها أو تتعامل بالتالي مع الناس اللي قادر تقدر قيمتك أما إذا أنت ما محترم ذاتك كإنسان الآخر طبيعيا ما هيحترمك أكيد لنفسك عليك حق رح نتابع بالحديث معك ونعرف أكتر شو مهمة هذول الأشخاص اللي حابين يتعلموا هذا العالم مثل ما حكينا عن المدربين شو الأشياء لازم يتحلوا فيها لكن قبل رح نروح سوا لفاصل صغير The only سلمها يا عم على الله لكن عليك سعي لازم تشتغل وتسعى وأكيد افرح <تصفيق> نقول لكل شخص عم يسمعنا يفرح ويستمتع بهيدي الرحلة الحياتية الجميلة لكن يتعلم بطريقه كنا عم نحكي ماستر تمام قبل الفاصل عن موضوع الشروط أو المعايير أو الصفات اللي لازم يتحلى فيها كل مدرب أو معلم باعتبار هنون درجات هلا هون بدنا نرجع لدور الأشخاص يعني اليوم علم الطاقة كأي علم له أتباع ومخالفين فيه ناس أدركت المعنى واستفادت وناس عم تنتقد وتهاجم وخصوصا هايدي الناس اللي تعرضت للأكاذيب ووصلت للأشخاص الخطأ يعني أنا شو أخذني أصلا للشخص الخطأ خلينا نحكي بهذه هلا في فكرة أول شيء مهمة موضوع مخالف أو لا هذا لا يعني إذا في مخالفين هذا لا يعني أبدا ضرب بالمصداقية ولا واحد بالألف لأ سبب إنه كل علم ولا مخالفين يعني اليوم علم النفس يعني هو عم يدرس بجامعة هارفارد وأكسفورد والسرمون كذلك علم الاجتماع اللي عم يدرس بأرقى جامعات العالم لحد الآن في ناس ما بتعتقد إنه هن علوم مم. لازم ما يدرسوا إذا بدك مو مو مو سايكلوجي سايكوتروستي اللي هو الطب النفسي اللي إحنا اليوم عم عم ندرسه بجامعة دي ما شفناه سلام او بجامعة أي, أي, اي جامعة من جامعاتنا السورية مثلا اليوم هو اختصاص مهم قبل يعتمد على اساس من, من, من قال بعض الخبراء ان الطب النفسي هو طب دجلي مثلا كذلك في بعض المشككين يلي بيعتبروا انه علوم الجينات هي علوم منطقيه منطقية ما يعني, يعني ما بيتم العمل على الجينات كما يدعي خبراء الجينات بل بشكل أقل بكثير ويعتبروا بعض الأطباء أنه علم الجينات كثير شيء من المؤامرة هاي نحن عم نحكي عن علوم أساسية عم تتعلم بجامعات عم تتعلم علوم واضحة يعني علوم علوم ما إنه قد تصنف إنما وراء تم اختباره علماً وتجربته علماني مع هاي الكلمة كما وراء لأنه ما في شيء ما وراء كل شيء منطقي ولا شيء خارج عن المألوف مثل ما بنقول بحد مدارس عن ولكن في أمور إلى منطقة خاص فيها أنت ما نقادر تفهم الرياضيات من منطلق هندسة الزراعة بدأت تفهم الرياضيات من منطقة الرياضيات فببساطة موضوع إنه في ناس مخالفه هذا الموضوع اصلا أصلا ما بحكي فيه لإنه بكل علم في ناس مخالفه وإذا مو مخالفه ممكن تتفه العلم يعني مو مثل إذا حدا عم بيقولي تعا مثلا تمام تعا ندرس أنا وياك مثلا علم الصوتيات أو علم الفونولوجي الخاص بي بملافظ الحروف الظروف او م -م. مشابه. ما شابه اعتبر الموضوع كثير سخيف أنا انا ما بقدر احكي حلو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مثل> او ممكن ببساطه حدا يخيرني انا كتمام مثلا بين الهندسه او الطب والجيولوجيا راح اختار جيولوجيا مثلا م -م. هيك اسلوبي صح. فهي اسمها اهواء كل حدا بيوقف ضد شيء ضد علم او بياخد رده فعل تجاهه بياخد شيء معين اكيد هو حر بخياره لا مو فكره مو اكيد الكل حر بس فكره انه ما نامي شكله لانه ببساطه ما الموضوع هذا ما يعني يبخس بالمصداقية <تصفيق> يعني ببساطه هو انسان ضده هو انسان مو يا هل هذا يلغي لكن في ضجة اليوم كتير كبيرة يعني. لا قصدي انه <تصفيق> <تصفيق> هل هذا يلغي لا هذا لا يلغي <تصفيق> انا قد اكون اليوم غير معترف ببطبي صح انا فيني اليوم اطرح سؤال لكل لك الاطباء ليش كل ما عم بتزيد مشافيكم الناس عم بتموت فيني اسال ببساطه وساله قبل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ببساطه الموضوع يعني أي حدا في شكك بأي علم أي حدا بطريقة أو بأخرى قادر انه هو يعتبر علم سخيف أو علم كثير مهم ولكن بالنهاية يعني لن تعمر لي قصرا ولن تحفر لي قبرا، يعني بشكل أو باخر العلوم كلها موجودة صحيح يعني طالما أنا اليوم عم إلك علميني هاي الخرافة ببساطة وإنتي علمتيني إذا علم. يعني معلم شيء يعلم صحيح فهو شيء موجود بالمطلق اليوم أثبت اذا انت ما بتحكي انجليزي ما انا قادر ما عندك انترنت بالبيت ما انا قادر تقول لي لا هذا مشكلتك مو صحيح. مشكلتي انا ما اليوم اليوم بهذا العصر لما لما وصلوا لمرحله الهاله صاروا يصوروها انا ما حاقعد معك اثبت لك يعني اخر شيء بيجيني اليوم حدا بيقول لي انا مخي علمي كيف مخك علمي يعني انت شو صفتك عندك مختبر مثلا انت حدا دارس فيزياء وعم تشتغل بهيات البحوث النووية انت مين انتك يعني كيف قادر تقيم اذا انت حد علمي او ما انك حد علمي اذا ما عندك ادوات يعني اليوم صرنا نحس انه في ناس بتامن بالدين بشكل اعمى وفي ناس بتامن بهيئات علمية مثل ناسا وغيره بشكل اعمى وصار الموضوع دين هذا عم بيقدم لك امور من دون اثبات وهذا عم بيقدم لك امور من دون اثبات تحت مسمى شو اختلف صار دين جديد يعني ببساطة لازم ننتبه قبل ما تقلي بأمن وما بآمن مو من حقك لا تأمن ولا ما تأمن قبل ما تبحث بتبحث على الأقل لمدة سنة لحتى تأمن او لا او تقتنع او لا بشكل او بآخر هلو. بتقلي ما عندي وقت ما عندك وقت اذا ما بيحقلك انك تبدي رأيك <تصفيق> لا واقع <ما> <تصفيق> إنك تبدي هاي بالنسبة للناس المشككين بما انه اليوم اصلا صار صار الموضوع يقاس باجهزة يعني ما عاد موضوع والله قيل عن قال لاني ولا بحاجة تثبت بقى يعني اتجاوزنا المحل اما فكرة الناس اللي تعرضت لمشاكل سيئة او تعرضت لا لا لا لا تجارب سيئة فانا اكيد بقدرها وانا اكيد بفهم ليش تعرضوا واصلا لو ما انا اتعرضت وانا مزعوج من الاسلوب اليوم ما كنت ممكن مثلا اقترح عنوان معين لحل تكون هيك او حتى اطلع معك انت عم تحكي بهذا الموضوع بعلم انا اصلا وعد رائد فيه لا. انا عندي قناعة انه في تجالين وفي كذابين وهنا نسبتون اذا بدك 80% وهذا لا يحد للأسف بشهادة ولا فيك تحصره بشيء قادر تحصره باخلاقيات هذا الانسان اليوم انت عندك طبيب ممكن يكون نسائية يكون خارق وكثير بيفيد ناس وكثير عالج ناس في المشاكل إلى علاقة بعقم وبغيره وعندك ممكن يكون طبيب نسائية مع ستاعشر ألف شهادة من فرنسا بيعمل اجهاضات مثلا صحيح. أو ما شابه من أمور غير أخلاقية فما عندك مقياس دائما بالشهادات ببساطة المقياس الأساسي هو شيء قلبي وبدك قبل ما تروح لعند هذا الإنسان يعني بدك يعني بدك تسأل حالك أنا رتحتله ولا لا لأنه بالنهاية أنت اللي حتتعامل معه، ممكن يكون جيد بالنسبة لغيرك بس أنا رتحت له ولا لا صحيح مبدئياً من شكله من أسلوبه من أخلاقياته هل هو مقنع؟ يعني أنا كيف بدي أنصحك غير لعندي إذا أنت لي مثلاً عندي مثلا مشاكل بالعيون انا انصحك امور عن العيون انا حاطط نظارات 18 انش <تصفيق> ما نزبط <أنا صافة. تصفيق> طيب بدي اقول لك شيء يعني يعني اي أه... شيء من الاختبار بده يكون تمام حلو لكن حلو الشيء اللي ذكرته انا اتبع قلبي اتبع احساسي او حدسي انصحها التعبير احيانا العقل بيخدعنا يعني العقل متبرمج على إنه أنا لما أشوف كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهواء إنه أنا لما أسمع بطبيب بقول هو عنده خبرة لما بعرف بشوفه شايب قدامي يعني هذا قطع مراحل كتيرة كبيرة بالعمليات الجراحية فاليوم خبرته لا يستهان فيها فعندي هيد البرمج أصلا مسبقا فممكن العقل يخدعني بقصة إنه ما عاد أعرف يعني حدسي إنه أنا يعني مجرد بجوز شوفك أنا يكون عليك هيد الهيئة ال <تصفيق> <تصفيق> إيه فأنه هم بقى كيف أنا بدي ميز بين الاحساس الحقيقي القلبي <تصفيق> وبين صوت العقل المخادع <تصفيق> ما هي هذا الموضوع نحنا بالعموم بدنا نحاول نقرأ أكتر فإن اليوم إذا إحنا قرينا أو طلعنا نحن نشوف أغلب الناس الرواد المبدعين هن منظر يكون شعبين أبداً وما عن كل كلها ما ندارسين ننتبه لهذا الموضوع هاي شيء جانبي فكرة كيف أنا بدي, بدي شوفه أول شيء هل هو إنسان من الغريب أنك سنزل الحلقة من فترة عن هذا الموضوع كما <تصفيق> هل هو إنسان بيوعدك بنتائج سريعة ولا لا <تصفيق> فأنت هم فكر أنا صار لي 20-30 سنة عندي مشاكل دائما بربع ساعة إذا في شيء من حلو هل هو إنسان من سنتين كان تاجر سيارات أو معلم بصف أو مدرب رياضة وفجأة صار اسمه عالم طاقي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني الإنسان اللي ماضي سهل انك توصل له ويدعي التعليم هو إنسان معنو حقيقي لأنه ببساطة مو معقول انه انت يعني اليوم مثلا انا ممكن اربع خمس سنين بعرف انه فلان مهتم فجأة بعدها بصير معلم منطقي <تصفيق> اما انت فجأة من هون لهون كيف وقد تتزامن مع اسوأ الناس بالمجتمع <تصفيق> <تصفيق> مع الكذابين اساسا مع النصابين اساسا مع الناس السيئة اساسا هين انتبه له لانه صار شكل من اشكال اظهار الانع هل هذا الانسان الاشياء التي قد ينصح بها يطبقها؟ حاول تطلع على على الأشخاص من حولي أصدقاؤه شو نوعيتهم عائلته تعبانه مرضانه إلى آخره كيف طبعا هذا الشيء مو نوع من أن الأزاء أو نوع من حط وحدة على حدا لا تابع وراقب بصمت على أساس قيم الأمور بينك وبين حالك صحيح. أنت كيف بتختاره هل هذا الإنسان من الصعب مثلا أن يسأل عنه؟ اي حدا انت قادر انك تسأل بشكل انه فلان كيف تشوفه بهذا المجال مو تسأل عن هواياته لا بهذا المجال كيف تشوفه ساعدك ما ساعدك تفاعل الناس معه كيف هذا كمان بيلعب شيء من الدور نوعية المتابعين اللي عم بيتابعونه عم هل هذا الشيء او هذول المتابعين بتحسهم اشخاص فعلا معين بتحس كلامه عم يعمل لك راحة الشخص اللي بتحس بحضوره وبكلامه وبصورته وبأسلوبه في نوع من الراحة لالك لابد إنه يكون انسان يمتلك شيء من الصدق، صحيح. بس أنا أكيد ما فيني أقولك إنه أنت إذا مشيت على هدول مية بالمائة أنت ما راح تتعرض لتجارب سيئة بالنهاية كاربتك هي اللي بتحدد ولكن إنه هاي الأمور المنطقية الأولية أو القلبية فيما بعد يلي بتحدد لك الإنسان صدق من كسبه، بس كلها تمكن تتعرض لتجارب سيئة أو فينا نسميها إذا أردنا دروس، فبشكل أو بأخر نتعلم يعني أنت لا تتوقع أن أول سنة حتفوت على أي علم هتشوف فيه. <تصفيق> لا بدك تدرج إجباري والتجربة خير دليل وأخر شيء كلهم مهمين يعني أحيانا وجود هيك أشخاص دجالين كتير بشكرون. هم كان يساعدنا لا مو يساعد. يساعدوني أنا كشخصيا أحيانا بعتبر أنه شكرا لوجودكم لو لأنكم عم بتلموا كل الناس اللي مثلكون عندكم فما عم يجيني غير المناح هون أنا هون بدي أقول تس جيد يعني وجودهم ضروري بني هاي الحياة قائمة على التوازن صحيح التوازن ويقابل التوازن جملة المتناقضات بحياتنا اللي هي الناس ما عم تتقبلها هلا هون انت عم تحكي انا عم فكر بقصة انه كثير بنسمع انه وجود الاشخاص بحياتنا في احيانا الاشخاص اللي بيجوا بيروحوا او بيبقوا في رسائل من وجود الاشخاص او من الظروف والمواقف و... كل ما يحدث بعالمنا م. فهون ممكن هلا الشخص يقول يعني معقولي أنا طالما هيك وطالما الخارج انعكاس للداخل معقولي أنا أني التقيت بهذا المدرب الخطأ أو الدجال أو العميكزب أنا جواتي غلط طب ما أنا نيتي صح هون بتصير هيدا القصة عند الناس يعني لأنه طبعا هذا مو غلط الناس وغلطهم بنفس الوقت لأنه ببساطة ما حدا بيطلع بعمق على داخل نفسه يعني كل حدا موجود يا أما لي علمك شيء يأمل يكمل عن دالشيء يأمل بيشبهك يمكن ببساطة وجوده لهذا الإنسان عم بيقول لك لازم ما توسق بسرعه الثقه السريعة والمطلقة بالاخرين غلط يمكن لحتى يقول لك أي عم بيبعث الناس اللي مثلك لحتى تشوف هل انت مقبول بعين الناس لحتى تغير أو ما تغير حل. مثلا ممكن ببساطة كنوعيه أخرى أو نوعية ثالثه إجاك هذا الشخص لحتى بطريقة أو بأخرى إلى جانب أن يعلمك درس أو بشابهك بشكل أو بآخر جاية لحتى يضيف لك شيء مهم يمكن خير مؤجل بس لا تستحق الموضوع أكيد تستحق الموضوع سواء إيجابيا ولا سلبيا حلو يعني أحدش أمور أنت اليوم بكيت سابقا لعدم تواجدة أو لأنه ما صارت واليوم نفس الأمور حمدت الله أنه راحت أو أشخاص صارت. أنه ما صارت الحمد لله فلان نفسه اللي بكيت أنه راح اليوم عم بحمد الله شوفوا بالعلاقات تمام تماماً لا دائما الخير مؤجل الله كثير عم بيدير بار علينا بس الفكرة أنه إحنا بدنا نتقبل بعقل منفتح أنه نتعلم أنت اليوم ما فيك ببساطة لما يكون عندك ثقة مطلقة بالآخرين أنه أنت ما تتعرض لخيبات اليوم ما فيك لما أنت تعول على واحد بشكل مطلق كل التعويل إنه هذا المدرب بده يغيرني بده يخليني إلى ما تاكل خيبات منه أو او أو خلينا نسميها مآلب أو أو, أو عليك هذا الإنسان لأن أنت رميت كل شيء على الآخر بشيء هو أصلا مسؤوليتك اللي هو تغيير نفسك أنت اليوم ما فيك اليوم لما أنت أي حدا بتقري عنه بصفحة تروحي على ياته أو تروحي على على مركزه أو تشوفي آه وكأنه آه كل الناس ساد أو تضمني ان ما, ما حدا حيزعجك أو, أو ممكن يتعرض إلى حادثة التحرش أو ما شابه لأنه أنت ببساطة بالمقام الأول ما أقدرتي نفسك ما سألتي يعني في أمور يعني على مبدا القانون القانون لا يحمي المغفلين كذلك الله لا يحمي المغفلين مه. يعني كمان بدك تملك شيء من الوعي يعني مو معقول أنا أرمي حالي من الجبل وقول يا الله ليش ما ساعدتني مه. لا في اشياء نحن عم نسويها على هذا الأساس بدك تشوف يعني فلان انت عاساس حاطط تسقطك فيه صار قدامك خناقه معه اجا حدا قاله بيوشه انت سيء انت كذا وإحساسك كان متزبزل اجاك حدا بعد فترة جن لأنه تعرف عليه نظامه الغذائي سيء بياكل لحوم واحد اثنين ثلاثة إلى آخره وانت رافض تشوف الفكرة نفسها طب ما الله عم يتواصل معك عبر الإشارات عن الوارجيك ننتبه هذا هيك مو مو إنه بعد عنه يمكن يكوننا أسوأ منه عم لك إنه هذا هيك أنت موافق ولا لا أنت لما عم بتكمل وعم تعمله هناك إذا أنت موافق فما بدنا نرمي كل شيء على هدول الأشخاص كمان هدول الأشخاص كتجار أو ككذابين أو تجارين هناك كمان ضحايا ضحايا كتير أمور مروا عبر ضحايا فأر ضحايا كتير أشياء ووومن الأشياء اللي بحسها مهمة. هي طبعا ممكن كتير ناس تخالفنا عليها بس أنا بحسها مهمة أنه هذا الإنسان قبل ما يفوت على هذا المجال كان إنسان ناجح يعني مثلا إنسان جامعي إنسان غني مه. إنسان يملك من الص... من الثقافة قبل ما يفوت على هذا الموضوع هذا يثبت أنه هو ما نوفايت من باب مات لأنه في أمور لهيك إنسان ناجح كأحدا معه هذاك كأحدا معه جامعة مع آخر يتدخل له مال أكتر منه مه. فهو معنى تمحكم مختارة بسبب أطمع بعد بيكون يكون وبحس اخر شيء بمازر عن كل هذا الحكي هذا الشخص انت مرتاح له ولا لا طبعا. حس بقلبي ولا لا <تصفيق> هذا الامور ما بده تعليم كثير واضحه بحس نتباع احساسك بس حلو كثير نتباع احساسنا فعلا ضروري نتباع احساسنا لما يكون عندنا هذا النقاء الداخلي يعني بدنا نشتغل اولا واخيرا على انفسنا لا. وحكيت فكرة يعني تخيلت انه كاستيقاظنا كل صباح نحن على أمر جديد وعلى حياه جديده وعلى فرص واحتمالات جديدة لازم بكل تجربه نكون متيقظين نستيقظ بكل تفصيل بحياتنا راح نتابع معك بالحديث لكن بعد الفاصل نقابل ناس نفارق <تصفيق> ناس ومشي الحياة عادي حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي واحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه ومن الدنيا دايما لو محدش ضامن الأيام يا بخت اللي ردب حاله وفرق بين حلال وحرام سؤال وجاب تعرفنا في يوم نسبه واخدين ايه مدام سايبنا سايبنا هنتضايق ونسعل دقيقة اي بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها فازل القمر سبحان مصور منور ليتملي الامل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل اللي في غمضه عين هتلقى الدنيا ملك دي حياتنا سعد بنرسمها وبنجملها بالالوان في لون نختاره يكتبنا ولون يدي لحياتنا امان همومك بكره هتعدي ما فيش حاجه ما بتعديش حياه عايزك تكون عنيدي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس ومشي الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والثانية يعني الأغاني اللي عم نسمعها دايماً مستر تمام آه، آه، حتى الأغاني فيها دروس في منا بياخذنا لمطرح غير محمود العقبة هيدا هي جانب أخر رح نحكي فيها لاحقا لكن رح نحكي عن شي نقطة إنه دائما نسمع أهمية على المطاقا وأدش هو قادر يغير بحياتنا ويعلمنا وينقلنا من حال لافضل حال لكن بنفس الوقت هل من ما أخذ سلبية على هالعلم؟ هلا أكيد أي علم بالنهاية فيه أشياء سلبية إذا بدي أحكي بشكل صادق وبشكل موضوعي فيه إله سلبيات لأنه إله سلبيات لأنه إله جانب سلبي وفي سلبيات إله بسبب عدم التعامل الصحيح معه يعني مثلا علم الطاقة أنا كما ارى لمس نتائج حقيقية فيه حقيقية و يعني مو مثلا استرخاء أو شيء يعني حالة نفسية جيدة هي أكيد فورية عم بتكون بس أصدي أنك تلمس نتائج حقيقية بتغيير ذاتك تحس حالك من جوة تغيرت مو سطحك مو قشرتك طبعاً في ناس ممكن ما توافقني هاي الفكرة لأنه هي ظن حالة متغيرة هي مانا ما هيك هي تغيرت شوي قشرتها تغيرت بس يتغير باطنك فعليا هذا الشيء بده قليل من الوقت بده بده عدد من السنوات الشغلة التانية بظن هذا الشيء بأي علم يعني موضوع الوقت هو السلبي الشغلة التانية علم إيجابيته وسلبيته تعتمد بشكل لا بأس فيه على الإيمان يعني هو علم وله قوانين نعم ولا نختلف بهذا الأمر ولكن بنفس الوقت أحد قوانينه أنك تكون فاتح ذاتك عليه فهذا بيلعب دور بتشكيل لاحقاً لأنه في ناس صعب بشكل أو بآخر أنه فورا تفتح ذاتها بتكون عقلية كثير أو ملموسة كثير دنيوية يعني بدي حسية بدي تحس بالشيء بدي تنسكو وكذلك كونه مبدأيا وأقول مبدأيا ما هو رأيي ولو له نتائج بيخليه لحد ما موضع تشكيك مثل ما علم النفس موضوع تشكيك مثل ما علم الاجتماع موضوع تشكيك مثل ما الطب النفسي أنه موضوع تشكيك بيخليه موضوع تشكيك لحد ما لأنه ما ملموس آآ وهذا طبعا الشيء هو اللي بيخلي الأمور تكون قابلة للدجل أكتر يعني هذا أحد سلبياته أحد سلبياته الثانية أنه علم طبعاً هاي بالسبب سوء الاستخدام أنه علم هو فلسفي بطبيعته <تصفيق> يعني إذا بنكون واقعيين هو فلسفي جدا وفيه الكثير من, ال من المفاهيم الفلسفية بصلبه مو الطريق عم تعلم اليوم المضحكة لا بصلبه علم فلسفي جدا فهذا الشيء قد يتعارض مع الناس اللي عندها مشاكل نفسية فهذا الشيء بيؤدي بسبب عدم فهمه لإله أن يصير عقد أخرى يصير عنده مشاكل نفسية، فلذلك أخرى. كتير مهم إنه أنت يعني قبل ما يكون مثلاً أنت إذا عندك مشكلة نفسية عندك شيء معين نفسي إنه أنت تتواصل أو حدا يتواصل من أهلك إذا عرف او إذا عرفت أولادكم أو أخوكم أو كذا عنده مشاكل نفسية وفات بهذا الطريق كتير مهم تقول للمعلم أو للمدرب الخاص فيه سواء عرف أو ما عرف الشخص إنه هذا الإنسان معه مشاكل. لأن طبيعة التمرين كلها تبتختلف الأمور كلها تبتختلف حتى بدك أول شيء ترجع التوازن لحتى ترجع تبلش معه تماما يعني أنا ما ابني على خلل في ناس مثلا برة فاتت فجأة عرفت الأمور فجأة دفع وحدة صار معها مشاكل أو جنت أو, أو بالأصل كان عندها مشاكل نفسية زادت وفي ناس طبعا شفيت بالكامل هذا ما له علاقة لأنه علم الطاقة طبعا مو بس علاجي المطاقة علم كوني يتفرع منه العلاج الطاقي مه. ولذلك طبعا هذه المدار وللآن الكثير من الطوائف من طوائف الحكم ومن طوائف الفردانية أو هذه العلوم للآن كمان ما زالت سرية لهذا السبب الأعطاء فقط للمستحق في شيء من حماية الأشخاص مو بس من باب نص سبنس يعني <تصفيق> هذا بشوف المشاكل الأساسية أنه علم طبيعته ماورائية طبعا هي موسيقية التعامل مع هالمورائية إذا صح التعبير يعني مثل ما قلت ما بحب سميها مورائية بس هي مورائية لأغلب الناس <تصفيق> هو اللي بيخليه يكون ملعب قابل أنه الآخر يعمل دجل أو يعمل شيء فيه منذ ما ينتبهه بس لمس النتائج سريعة <تصفيق> يعني نتائجه واضحة سريعة حلو لكن ذكرت بالبداية أنه بياخد وقت هون بدنا نقول م. فكرة هو بياخد وقت لكن أحياناً بتجي تجربة بحياتنا بتكون قوية وبنكون متيقظين ومنستفيد منها وهون يمكن هذه التجربة بتختصر لنا سنوات لقدام أكيد ممكن. أنا دائما أقول هذا الكلام قدرتك على الملاحظة واستفادتك من الإشارات تطوي السنين صحيح تطوي السنين أنا مع هذا الكلام أنا في ناس عم دربة صار لي هو معي طبعا الحمد لله أغلب الناس أو أكثر من 95% منهم عم يعنون نتائج كتير رائعة عم يعرفوا رسالتهم أنا ما بهمني مبدئيا تكون مرتاح بهمني مبدئيا تعرف شو بدك حالا ما بيعودك <تصفيق> بنتائج سريعة لأنه ما حدا بيقدم لك نتائج سريعة اللي عم يعودك بنتائج سريعة حسب ما اختبرت وحسب ما صار معكن أنتوا اللي عم تسمعوني هو نفسه أكتر شخص خذلك انتبه من هذا الموضوع لا الأمور بده وقت الزهرة بتطلع بالربيع ما فيك تطلع بالشتوية هي طبيعتها عندك لا أزهار الشتاء <تصفيق> ما في ما... عندك. عندك. عندك عندك <تصفيق> عندك كارما معينة بده وقت لا تنفق لاحقاً تعرف أكتر شو بتحب تشتغل لاحقاً بتحس أكتر شو اللي بيشبهك بتفهم ما هي العلوم مو لا حتى تصير مدرب فيها لحتى تعرف أول شيء كيف تصير إنسان صحيح يعني هذا ال ال الشيء كثير بحسه مهم أنه ما في شيء اسمه نتيجة سريعة غير باستثناءات معينة يعني مثلا من هدول الناس الرائعين اللي بفتخر فيكم أنه أنتوا معي كدلاميز في ناس مثلا صار لخمس ستة سنين محققة نتائج رائعة ولكن منطقية في ناس صار لسنة تجاوزت نفسها تخلصت من عقد كثير تخلصت من مشاكل جسدية جسيمة قد تعد عضوال بالطب حلو. هي استثناءات ولكن دائما في هذا الطريق لأنه في جانب روحي هذا العلم في جانب روحي نتوقع المعجزات يعني هو علم وله قوانين ولكن نتفاءل جدا بالاستثناءات الإلهية حلو كتير أكيدة دائما الرحمة رحمة الله موجودة والخير موجود والحب موجود وكل شيء جميل طبعًا. موجود لكن نحنا الغير منتبهين والغشاوي على عيوننا طبعًا. وأكيد دائما في عناية إلهية ومثل ما ذكرت لما نعرف حالنا لما نعرف شو بدنا ساعتها رح نكون مرتاحين ما بقى أصلا رح ندور برا بس نقدر نفوت لجوه صح طبعا وهذا الشيء اليوم عمله نادرة يعني إنك اليوم تكون إنسان طبيعي ومرتاح هذا مو بالأمر الساعة. في صحيح. ألف شغله تزعجك فأنك تبلش مع هذا العلم براحة وبرضا هذا شيء كتير رائع وكل يوم بتبحث وبتلقي إنه إنه بشخصيتك مخبايا جديدة وعقدة جديدة بالدفك وهذا مو بلاطح <تصفيق> <مغلق. تصفيق> يعني إنه أنت عم عم عم عم تمشي دائما ما نقول أنت تعثر هذا يعني أنك تمشي هذا مهم إنه نحن نفهمه ما في شيء اسمه والله استنار بشهر ولا بشهرين كونوا واقعيين هذا علم يعني محتاج وقت محتاج محتاج, محتاج طبيعة معينة اليوم أنت قيم حالك بخطواتك الوطيئة أو هلأ وقبل بسنة حتلاقي حالك كثير متقدم بس ما فيك تعمل نفس التقدم بيوم ولكن نحن يعني نرنو إلى المعجزات ولكن بنفس الوقت الأمور بطبيعة الأساسية بالدواء ما ترضى بحده هذا العام بيقلك حغيرك بشهر هاي أمور تحت موضوع الأكاذيب يعني تصنف ان أكاذيب لو كان قادر كان, كان غير كثير أمور بحياتهم كما نردون عليها الأمور منطقية دائما منطقية نتذكر هذا الكلام أكيد حلو كتير الكلام رح نحكي فكرة أخيرة يعني اليوم علم الطاقة بالسنوات الأخيرة كثير انتشر بمفاهيم الواسعة وبالأشخاص الكثير اللي وصلوه إن كان صح او خطأ وقبل هو كان يعني هو علم من قديم الزمان لكن ما وصل للسنوات الأخيرة شو اللي تغير بين مبارح واليوم وكيف كان سابقا وكيف هو اليوم بحس بسبب تسارع زبزباط الأرض بسبب انتشار الدم اليوم الحروب العنف فرحنا محتاجين لشيء عدي لشيء يوحدنا كلاتنا من جوا إنسانيا مو بس كأديان فلذلك بحس كسبب إلهي عم بيزيد اليوم المطاقة هاي واحد الشغلة الثانية أكيد الأساليب مختلفة جدا وهذا الشيء اللي أنا في, في منه بشي بشوفه صح في أشياء ما مانة صحيحة يعني اليوم إنه إنه إنه في تسارع بالزبضبات لا يعني إنه أنت الشيء اللي كنت تاخده بسنة في تاخده بيوم أبدا هذا الكلام ما دقيق في تسارع الزبضات كمان أنت دماغك عم يتمدد بالتالي قدرتك على النسيان عم بزيد لكن الناس عم تنسى لاحظين هذا الموضوع صح <تصفيق> هذا الشيء مهم ما كان سأبي بررُوخ إنه نحنا كتيرة الضغوط علينا عم تخلينا عم ننسى هيك عم يفكروا كل العالم فجأة ضغط آخر عشر سنين <تصفيق> <تصفيق> لا أحيانا في أشياء بتحسها مازاله يعني مو تبرير أبدا من العلم إذا اسمه علم طبعا كان لازم نفهم هذا الموضوع مختلفة الامور ايه كان التدريب مختلف انا ضليت 4 سنين لحتى سمح لي من معلم اني من معلم طبعا اني حط ايدي على حدا او اني اعالج حدا اليوم هي الامور عم بتصير بعطلة نهاية الاسبوع مستوى ومستويين عم ياخذوا باسبوع قدر الامكان لا انا بمنهجيتي بحاول انه ما اعطي مستوى ثاني حتى قبل أنت ما تكون خاتم الأول ومستفيد منه تقريبا بشكل شبه كامل حلو. ممكن الواحد مع بالمستوى الاول ثلاث سنين او اربع سنين هي اسلوبي في تساهل اليوم أكثر نعم بسبب انه فعلا الارض عم عم تسرع زفزفاتها وبالنهايه فعلا الاساليب القديمة اليوم ما عد الناس مشيت فيها غير ناس كتير اقلاله فعلا حابين يوصلوا لمراحل الوهيه بالعلم هدول مختلفين معاملتهم انا طالع بشكل مختلف اليوم لما أنا كنت أتأمل ست ساعات وثمان ساعات احيانا عند احد المعلمين اللي بيفتخر اني تلميذهم اليوم انا بخجل بكل تلاميذ اتاملوا ساعتين بخاف انا بعرف محي نفسه <تصفيق> فاليوم في تسارع بده تساهل الموضوع عم حاول اتساهل اكتر بس في امور ما فيك تساوم فيها بالعلم وبالطريقه الروحي في امور التساهل فيها بصير اسمه كذب ودجل ونصب هيك, صحيح. أنا, هيك انا بشوف <تصفيق> هذا الشيء بيخلي يكون عندي ناس بتحبني كتير وهن الحمد للغالبية وفي ناس ممكن تكون معارضة ما بحس في حدا بيكرهني لأنه باطنيا بيعرفوا أنه هذا المنهج الصح أنا كيف قادر بيوم اسمي يصير عالج ناس أنا بدي سنين لعالج حالي يعني هذا مهم كلا كلاتنا عنا عقد يعني هلا عم يسألون أنت تمام ما عندك أنا عندي عقد كتير كمان عندي مشاكل وعندي ولكن مو الأمور اللي قادرها قادر الآخر يصطدم فيها ويتفاجأ فيها ومو الأم صحيح. يعني هون بدنا ننتبه هنا عم اختلف كتير الموضوع في شيء لأنه فعلا صارت الصليب لازم تكون أكثر سرعة الحياة سريعة عم بتصير زبزبات أسرع وفي شيء من باب الانتشار كل ما تنتشر الأمور كمية الدجل بتزيد فيها ولذلك حفظا داعم لهذه العلوم كانت تصنف أنها سرية هاي الفكرة ففيك تتسهل ببعض الأمور بس بالنهاية في وقت بده يصير قبل خمس ست سنين ما أنا قادر يكون أصلًا معلم أما والله فكرة خمسة عشر كورس بعض بعدين استحقاقك بيفتح لحاله لا ما عندي اياه وما عندي ايمان فيها لا يفتح استحقاقك تاع الكورس الثاني او التالت او الرابع تكون جاهز لما, لما تكون جاهز بيفتح لكل شيء كن جاهز يعني عم بصير فينا مثل واحد صف راوية عم نعطيه للجامعة يلا لا يوعى بيعرف شو اخد طب يوعى وياخد كل مرحلة بمرحلة تماما يعني بياخدها بالطريقة اسرع هذا طبعا هي اذا فرضنا انه العم بدرس غايته تدريس علم الطاقة كعلم ما دجال <تصفيق> وهدول إقلال يعني هون الضاء الدائرة أكثر أنا ما عم بحكي عن كل واحد مسمي حاله خبير طاقة أو عالم طاقة أبدا عم بحكي عن السادئين الإقلال يلي ممكن بسبب فهم خاطئ درسوا غلط ما عم بحكي عن ناس دجال عرفانه كيف عم تنصب لا هاي بالعلوم دائما زو الكرام قليل فما تحكم عن علم كامل من حدا دجال يمكن أصلا ما نعرفان هذا العلم اللي عم يدعي انه عم بيعلمك يعني صحيح مية بالمية كلام جميل والأجمل فكرتك إنه من صعبة على حالنا يعني اليوم في ناس بيقولوا لك إيش شو هيدا تأمل أنا ماني قدران ابقى متأمل نص ساعة وأنا مغمة عيوني وكل أفكار الدنيا بتهجم فجأة نحنا يمكن لما نبلش بالأشياء البسيطة اللي حوالينا يمكن لما أنا أتأمل أصلاً وأنا مفتحة مجرد إني عيش هذي اللحظة بكليتها كما هي ممكن راقب فراشي ممكن أتأمل بالغيومات اللي بالسماء وهي صافية فالقصة فعلاً ما الاول هو حاله أكيد بس ولكن نحن نحتاج الى التقنيات يعني اذا هجمه الافكار فجاه بمعناتها انو انا عقلي عم بطهر فانا لازم رك على حالي يعني بالنهايه بدنا نوازن ما بين فكرة التسليم لما أنا أريده وما بين فكره جبر النفس الأمارة بالسوء على الاستمرارية احيانا عقلك عم بيقلك ما بدي اناك خايفه ان تواجهك اذا كشفت أكثر وهذا جزء من الطريق لا كمان ما بدي يرتاح بالكامل احيانا لازم تتامل واحيانا بكون غلطك اذا ما فيك أنا وين إرادتك الحرة حلو. وين قادر وين, وين هي الإرادة أنا هذا الموضوع بضده أنا هذا الشيء اللي عم بصير اليوم إن الأمور بالدنياها تكون أسهل أنا هذا الشيء ما في نساء ما فيه لأن الأمور ما أنا هيك يعني أنا بتمنى لو يكون في كورس الكل يحضروا كلفته 500 ليرة والكل يستنير أتمنى بس ما في هيك شيء ما نه هذا الواقع الأمور تحتاج سنوات وتحتاج وقت وتحتاج منطقة فيها وصيرورة معينة ما فيك يعني هيك هيك الحياة بدك تتعب بدك تعمل تقنيات معينة لحتى تصفي زهنك ما فيك تصفي والله بمانترا والله بترنيمة بس بدك تتعب شوي شوي هيك الحياة فيها أول شي تدريج بدك تطهر أفكارك يعني أنت اليوم فورا بتفوت على بيت مهجور بتعطره ولا بتكنسه أو أفسيو بتنظفه وبتدهنه بعدين بتعطره تزيل الأوساخ تماما <تصفيق> بدك تزيل الأوساخ عقلك مليء بالأوساخ والأفكار الخاطئة بدي إيمال لذلك بتهجم بالتأمل أكتر وقت بتلاقي الغبرة في صعدة بالبيت لما تكون عم بتكنسه صحيح ويمكن في فكرة أنه أنا مم. ما أدني أد... فوق المهدم يمكن لازم هدم هيدا المخلخة تماما وابني الكأس صح. المليء لا يملأ مرة أخرى فأنا أول شيء لما أكون عم كنس هالبيت أكتر وقت بيطلع في الغبرة هوني ولذلك لأنك عم بتزيل هالأفكار هجمت عليك فجأة هذا جزء من علاجك الداخلي هذا لا يعني انه هذا الموضوع سلبي بالنسبة لك بدنا نفرع بين سلبيت الشيء وعالعوارض الجانبية له مثل اذا كانت بركة كتير كتير مبينة رقراقة او واضحة كلير ووتر يعني اجيت انا ببساطة مسكت عصا وحركتها فبدي يصير في تعكير اجباري فيها هذا لأنه أنا عم نظفها عم صفية هلا بهاي العصا مو لأنه أنا عم بأزية فننتبه بين العرض الجانبي بهيك علوم وبين السلبيات حلو كتير الكلام بدنا نختم معك بفكرة أو هي رسالة أو نصيحة منك أو يعني هي مجموعة نصائح اليوم نحن عم نعيش أيام بشهر الربيع هذا الشهر الكله تجدد وحلاوي ونقاء و... كل شيء جميل فشو بدنا نقول هلا <تصفيق> مبدئيا بالنسبة لموضوعنا اليوم برجع والمحدة يحكم بناء على تجربة سيئة دائما التجارب السيئة بتجيك مع الاطباء جايتك مع المهندسين جايتك مع الـ الـ الـ الـ الـ التجار جايتك مع أي حدا ما فيك تحكم دائما مع رجال الدين فبكل علم في ناس سيئة وفي ناس جيدة وهذا لا يلغي مصداقية العلم أو, أو ما شابه إلا إذا أنت حابب تعيش دور الضحية هذا الشيء بيرجع لك دائما نصيحتي الدائمه بالربيع أو غير الربيع أقروا قد ما وحاولوا تختبروا الكتاب اللي بتقروا واستثمروا وقتكم بشيء جيد دائما في وقت لحتى تعرف حالك أكثر وتفهم نفسك اكثر عدا ذلك ما فيك تحكم على أي شيء وبهذا الفصل الحلو المليء بالروائح يمكن فرصة تكون حلوة ان نحن نتجه شوي على الطبيعة نفتح حانا لهيك, لهيك فصل نبدأ بمشروع حقيقي من جوا من قلبنا لأنه طائط النماء في كتير بتساعد إنه نحن فعلا يكون في تحقيق جيد لبعض المشاريع وبعض الأمور اللي هي ببالنا. فيكن تشوفوا الفيديو الكامل على هذا الموضوع على قناتي على اليوتيوب تمام حسن ممكن يكون في تفصيل أكتر لما بالنهاية دائما محصورين بالوقت صح؟ <تصفيق> صحيح فعلا هو شيء جميل لما حكيت عن طائط الربيع وشو تعمل فينا يمكن أو مو يمكن هو كل شيء موجود أمامنا نحن بحاجة لأر على فكرة أنت حكيت أنه نخلي تجربتنا الحياتية هي أكبر معلم لقنا قبل ما نتجه لمعلم ولبينا ما نصير يعني نحن بالنهاية نحن المرشد لأنفسنا ونحن المدرب والمعلم المسؤول. لأنفسنا لكن بحاجة إرشاد من مدربين واعيين مدربين صح معلمين صح نحن محتاجين هذا الموضوع الإرشاد بس بالنهاية أنت سجانك وأنت اللي عم تعمل عقدة لنفسك وأنت اللي بتشفي حالك وما لك غير نفسك تحمل مسؤولية حالك كل شيء تجلي لداخلك ما تقول فلان ظلمي وكذا انت ظلمت حالك هذا مسكول بكل الاتيان ننتبه وبكل العلوم وبكل الاشياء القديمة وبكل المنطق اليوم بالقضاء يعني انت لما توثق بحدا وما توقع على سندات لما تدينوا مثلا كمثال طبعا مو يعني يعملوا هيك ببساطة ما نقدر تاخد الدهوة هي طبيعتها هي ما هي الحياه يعني حقيقة. في شيء دائما في ذنب عليك فنحن ننتبه نتحمل مسؤوليات حالنا وخلوا الحياه اجمل معلم لكم باشخاصا بمعلمينا بتلاميذا بالحيوانات بالنباتات خلوا كل شيء يعلمكم اذا فعلا حابين توصلوا حلو كتير يعني كل الكلام الحلو حكيته أنت مبقاش في شيء نحكي إلا فكرة واحدة نقلل للمستمعين يكونوا شجعان عن جد يتحملوا هذه المسؤولية وياخذوا القرار لأنه في كتير أشياء حلوة ما تفوتوا الفرصة واستمتعوا بحياتكم بكل حب بدنا نشكرك من القلب الجراند ماستر تمام حسناً. خلي لي أكيد كمان وأكيد أهلي وناسي هون يعني دعوة على بساطتها كتير بتعنيني شكرا كثير. أهلاً وسهلا <تصفيق>